أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 وآتوا اليتامانا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا فِي في اليتامى مَا طَابَ طاب مِنَ النساء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 وَبتَلُليَتَ مَا حَتَّى إِذَا بَلَغُ مِكاح حتىَ إِذَا بَلَغُكَا حَفَإِن آ نَسُْم مِنهُم رُشْدَ فَإِن آ نَسُْم رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا تَأكُُواهَذَا إسْرَاتَهُم وَبِدارَارًاأَ يَكبَو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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تؤل القربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنت يجيب فإن كن نسداء فوق أثنتين فلهن تلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلاً جورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك فوز العابد ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار يدخل هنا راً خالجا فيها، وله عذاب مهين، واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن، فستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في بيوت حتى يتوفاوا الموت.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 فإن كرهتموهن النَّفَعَ أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَادْتُمُ أَسْتِبْدَالَ زَوْجِهِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاءً نَقِيًّا طَرَأَ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاءً فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنفحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وَمَا وساء نَفْسٍ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وَحَلَائِنَ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا بَلَغَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وأحل لكم ما وراء أَن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مساكحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينتحر المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانتحو بإذن أهلهن وآتهن أجره بالمعروف المعروف وآتهن أجره النبى غير مسافحات ولا متقلات أقدار فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فَإِلَّا أُحْصِنَتِ إِن أَتَيْنَا بِتَأْخِسَةٍ فَعَلِيْهِنَّ لِصُّمَّ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ أَن تَصْبِرُ خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُمْ يَهْذِي أَكُمْ سُنَنَ الْلَّدِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُ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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما وَبِمَا انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات الحافظات للغيب بما حد الله واللاتي تخافون نشوزهم فسعضوهم واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ, والجار الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأنفقوا, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِفْقَالَ ذَرَّهِ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 ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسنوا وإن كنتم الله على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفُسَكُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَغُوتُونَ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ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 وَمِنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ فَقَدْ أَتَيْنَا ذَلِكَ آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ عَظِيمًا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 وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى مدى أهلها وإذا حكمتم, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به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 ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا يريدون أي يتحكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أي أكثر به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 ثم جاءوا كي بِاللَّهِ بالله إن أردنا إلا إحسان وتوافق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم فأعرض عنهم وعذهم وبلهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا له طاعب إبن الله ولو أنهم إظلموا أنفسهم جناء كف استغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لو التواب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 وَإِذَا الَّعَاتِينَ هُمْ مِلَدٌ نَّا إِجْمَلْنَعْظِيمَ وَلَهَدَيْنَهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَادَتْكُمْ نُصِيبَةٌ قَالَ قَالَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَادَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلْمَتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَوَدَّهُ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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِي مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُطِيْتًا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِثَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُبْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم، فخذوهم وقتلواهم حيث تقفتمهم، وأولئككم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية, فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنا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 وغضب الله عليه ولعنه له عذابا عظيما يا أمة أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا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 بَأُولَاءِ فَمَاء وَهُمْ جَاهِلٌ وَسَاءَ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك ولياخذوا حِذْرَهُمْ واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئتا أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد استكمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم نطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون إِلَّا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاأضللنهم ولأمنننهم ولأمرننهم ولأمرننهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأمرننهم فلا يغير خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتا تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جناتا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعده الله حقا ومن أصدق من الله طيلة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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون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 إِنَّ يَشَاءُ يُلْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَوَابَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ذا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علما أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ رَضَلَ ضَلَالَ الدَّاعِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ نِعْفِرَ لَعُمْ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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ان انكم مثلهم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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا ومن يضل الله فلن تجد له سبيل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 وكان الله شاكراً عليماً لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض وكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهراً فقالوا أرنا الله جهراً فأخذتهم الصاعقة بظلم ثم أتخذ العجل من بعد ما جذأتهم البينة فعفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سُجدا وقلنا لهم دخل الباب سُجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً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 إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتيه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بماذا أنزل إليك يؤمنون بماذا أنزل إليك وماذا أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئذ ذئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وئيوب ويونس وعيسى وئيوب ويونس وهرعون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكنيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَنِعْمَتِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ